السلام عليكم ح ي ا كله تعالى الله ف يرحمنا لله ح م د ل تعالى نحمد هون س ت ع ي ن هون س ت غ ف ر ه و ن ع و ذ ب ا لله من شرور أ م فلسنا و م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا ما ي ه د ه ا ل ل هفلا م ض ل ل ه وما ي ؤ ل ي هادي الا أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه لا شريك ل ه و أ ش ه د أن م ح م د ا عبده و رسول ه أ م ا بعد فإن خير ا ل حياكم د ث ك ت ب الله تعالى الهديه الله الأمور محدثاتها صلى عليه وآله وسلم وخير وشر و دي محمد ل ح د ث الله ت بدعة و ك بدعة ض ا ضلالة, وكل ضلالة في النار أما ل وكل ة في بعد حياكم الله تعالى جميعا بارك الله فيكم اليوم إن شاء الله تعالى مع شرحي الفكر مع مثل إن نخبة شرحي في للحافظ علي علي مصطلح أحمد أحمد أهل الأثر ل حجر ثابت ا بن بن بن بن ع س ق ل ا ن ي رحمه ا ل ل ه توقفت ب ا ر ك ت ت ع ا ل و في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عند الحديث المدلل بقول, بقول المصنف رحمه الله والثاني المدلس ويرد ب ص ي غ ة تحتمل اللقي كعن وقال الحديث ي ويرد المدلس بصيغة ت ت م اللقي المدلس و هو نوع من أ ن و ا ع العلل التي لا يتوصل إ ل ي ه ا إ ل ا ا ل أ ئ م ة الحذاق أ ئ م ة العلل والمدلس بفتح اللام وهو جاء من ا ل ظ ل م ة أ و الظلام و هذا المدلس له أ ق س ا م ويندرج تحته أ ي أ ن هذا المدلس نوع من أ ن و ا ع السقط في ا ل إ س ن ا د ويكون المدلس بين اثنين اما مدلس او, مرسل خفي مدلس او مرسل خفي المدلس كما قلت جاء من ا ل ظ ل م ة ومعناه عند اهل الحديث ما اخفي عيبه على وجه يوهم أ ن ه لا عيب فيه والتدليس كما قال شعبه ا خ الكذب ومن ش د ة خطر التدليس قال شعباه رحمه ل ل لان أ ز ن ي خير لي من أ ن أ د ل س و إ ن كان هذا تجاوزا ولكن ليبين ش د ة التدليس وما يحدث بسببه من ضعف ا ل أ ح ا د ي ث وغير ذلك والتدليس ينقسم إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م تدليس ا ل إ س ن ا د وتدليس ا ل ت س و ي ة وتدليس القطع وتدليس العطف وتدليس الشيوخ والمشهور والذي هو فيه خطر كبير تدليس ا ل ت س و ي ة وهو من أ ش ر أ ن و ا ع التدليس كما س ي أ ت ي بيانه ف ت ت ل ي س ا ل إ س ن ا د أ و ل ا نتعرف عليه معناه كما عرفه كثير من أ ه ل العلم أ ن يروي المحدث ع م ا لقيه ما لم يسمعه منه أن يروي الراوي ع م ا لقيه ما لم يسمع منه موهما انه سمعه منه وتكون هذه الالفاظ التي يقولها حين ا ل أ د ا ء أ و حين ذكره ذلك قال أ و عن يعني مثلا يقول قال أحمد أو عن محمد مثلا ليوهي ما غيره أ ن ه سمعه منه ولا يصرح بالسماع فلا يقول سمعت أ و حدثني أ و أ خ ب ر ن ي أ و من هذه الصيغ ا ل م ع ر و ف ة في أ د و ا ت التحمل و هو ي أ خ ذ عن كل أ ح د من استطاع أ ن يصل إ ل ي ه من اصحاب الحديث ي أ خ ذ منه الحديث وربما وجد طريق صحيح ولكن لا يستطيع أ ن يذهب إ ل ي ه و إ ن م ا عرف أ ن هذا الشيخ حدث بهذا الحديث فيدلسه فيقول قال أ و ع ن ربما يكون هذا صحيحا وربما يكون ليس صحيحا فهنا تدليس الاسناد بأن يأتي بكلمة أو بلفط عن أو قال كما قال البيخوني رحمه الله عنعنه ل الحديث والعنعنه لا تقبل إ ل ا من الثقات كما س أ ت ك ل م إ ن شاء الله تعالى عن طبقات المدلسين التي صنفها الإمام الحافظ ابن الله رحمه حجر وهذا النوع تدليس ا ل إ س ن ا د يكون ا ل ر و ي فيه عاصر شيخه أ و عاصر من يحدث عنه وان لم يلقى يعني هو لم يلقى هو هذا هو عصره وإنما لم مثلا هذا الشيخ مثلا وإنما هو في عصره هذا في وقت مثلا ستمائه من ا ل ه ج ر ة وهذا في نفس الوقت وفي نفس البلد مثلا هذا في العراق وهذا ايضا في العراق ولكن ليس في مكان واحد فهنا هم معاصرون هما معاصرين لبعضهم و تدليس ا ل إ س ن ا د يعرف بتتبع الطرق وسبر الروايات يعرف بها إ ن كان هذا الراوي أ خ ذ عن شيخه هذا أ م لا وهناك من أ ه ل العلم من قال بأن قال الصيغة هذه أو هذا النوع من أ ن و ا ع التدليس تدليس ا ل إ س ن ا د ليس تدليسا كما ذهب إ ل ى ذلك الشافعي والبزار والخطيب وابن حجر وغيرهم لأنهم قالوا بأنه مجرد ثبوت ثبوت يكفي لتحقيق التدليس لا يكفي لتحقيق التدليس فلا بد من ثبوت اللقاء بينهما مجرد المعاصرة لأنهم بأنه من لا لا فلابد اللقاء وذكروا وذكر أ ن المخضرمين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم مثل أ ب ي عثمان النهدي وقيس بن ب ي حازم وغيرهما إ ذ ا روى أ ح د ه م حديثا عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم كانت روايته من قبيل و ل ي س من قبيل التدليس ل أ ن ه م عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وانما إ لم و إ ل و عاصروه فهذا يكون إ ر س ا ل ا وليس تدليسا فالراوي يروي أمور مع من يروي له أمور أ و ل ا أ ن يثبت ما سمعه منه بقوله حدثني أ و أ خ ب ر ن ي أ و سمعت أ و غير ذلك من أ د و ا ت التحمل ا ل م ع ر و ف ة هناك أ م ر آ خ ر هو أ ن يثبت لقاؤه له دون السمع لابد ل إ ث ب ا ت ذلك أ ن يثبت لقاؤه به ويثبت المعاصرة ايضا نعم اما إ ذ ا روى عن م شيخ ما سمع منه فهذا ليس تدليسا وانما إ ن م كذب و إ كذب هذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى تدليس ا ل إ س ن ا د ياتي ب ص ي غ ة م و ه م ة ب أ ن ه سمع أ و أ خ ذ الحديث عن هذا الشيخ ولكن هو لم ي أ خ ذ ه منه ولا يستطيع أ ن يصرح بالسماع ل أ ن ه لو صرح بالسماع وهو لم ي أ خ ذ هذا الحديث من شيخه أو من هذا الشيخ عد كذابا النوع ا ل آ خ ر و ي ع ن ي أ ن ب ه في أ م ر مهم أ ن هناك من يقبل منهم ا ل ع ن ع ن ة كما قلت إ ذ ا صرحوا بالسماء فذكر أ ن ا ل أ ع م ش دلس في حديث عن ابراهيم فلما استفسر بين الواسطه بينه وبين إ ب ر ا ه ي م وهو إ ب ر ا ه ي م التيمي رحمه الله ف إ ذ ا س ر ح بالسماء قبل و إ ل ا فيرد وهذا النوع مكروه مكروه جدا ذمه اهل العلم لذلك تكلمت عن قول ا ل إ م ا م الشعبي رحمه الله لما قال ل أ ن أ ز ن ي أ ح ب إ ل ي من أ ن أ د ل س وهذا إ ن كان فيه م ب ا ل غ ة من ا ل إ م ا م ولكن لبيان خطر التدليس, سواء كان أي نوع من أنواع التدليس التدليس المعروفه ة التي سأنتكلم ن ع ا والتسبب ع ق ب ن ابن أنه و و وقال وظ وظاهر وظاهر و ي الشعبي رحمه رحمه حرام الحجاج كلام كلام كلام الله الله على شعب شعب ح الاحتجاج الاحتجاج ر ظاهر ي يوهم يجوز ي م بما ه فإنه به لا ت أ ي ض ا إ ل ى إ س ق ا ط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرر وقد تكلم في ذلك في م ق د م ة مسلم فالحذر من هذا التدليس ثم هناك تدليس ا ل ت س و ي ة وهو كما قلت من أ ش ر أ ن و ا ع التدليس وحذر منه أ ه ل العلم كثيرا وهو أن يروي وحذر أن عن ضعيف بين ثقتين حديثا ضعيف المدلس قال بعضهم أ ق ر ب ل ل ع ب ا ر ة هو أ ن يسقط المدلس شيخ شيخه فيجعل المدلس السند عن شيخه ا ل ث ق ة عن ا ل ث ق ة ا ل ث ا ن ي بلفظ محتمل فيسوي ا ل إ س ن ا د كله ثقات بحسب الظاهر بحسب الظاهر وكان يقال فيه أو يقولون فيه قديما تجويدا إ ذ ا قيل جود فلان فيراد به هذا النوع يراد به هذا ا به ل ن و ع و أ ش ه ر من اتصف ب ت د ي س ا ل ت س و ي ة بقي ابن الوليد القشيري الوليد وهو معروف بتدليس التسويه ة فروى ر ابن أبي حاتم أبي ح م الله في كتابه العلال عليكم السلام ورحمه الله عن بقية ابن الوليد قال الأسادي نافع ابن عمر قال لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه حياكم الله وقال عليكم الحديث له علة قل ورحمه وهب رأيه هذا يفهمها في بقية حدثني حتى حاتم أبو أبو عن عن عن عمر عقدة من روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمر عن, عن الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله ا بن عمر كنيته أ ب و ه وهو أ س د ي ف ك أ ن ب ق ي ة ابن الوليد كنا عبيد الله بن عمرو ونسبه إ ل ى بني أ س د لكي لا يفطن به حتى إ ذ ا ترك إ س ح ا ق بن أ ب ي فروه من الوسط لا يهتدى إ ل ي ه وكان ب ق ي ة من أ ف ع ل الناس لهذا فكان يأتي بقية بفعل هذا دائما أسقط ابن أبي فروة وكان هذا دائما ابن الله بن عمر بنسبته إلى بني يأتي بقية أبي عبيد أسقط أسد عمر إلى وجعل ا ل ا ث ن ا د كله ظاهره ص ح ة ظ ا ه ر ه مقبول ظ ا ه ر ه رجاله ثقات لذلك ل ا ن خ ت ر بقول قائل هذا حديث صحيح رجاله ثقات فليس كل حديث رجاله ثقات صحيح و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بالاتصال وعدم الانقطاع وعدم العلل والشذوذ هذا الحديث لو نظرنا إ ل ي ه بحذف ابن أ ب ي فروه و ك ن ي ة عبيد الله ل ر أ ي ن ا ه ظاهره كله ث ق ة فهذا يكون فيه ش د ة في التحذير منه ل أ ن ه خطر وأشر أقسام التدليس و أ ش ر أ ق س ا م التدليس وفق ربما يعود هذا الخطر أو هذا الشر على ا ل ث ق ة ا ل أ و ل الذي حدث عنه المدلس فيوهم أ ن ه مدلس أ ي ض ا فيخرجه من ا ل ث ق ة بكونه مدلسا ويجعل ا ل إ س ن ا د بذلك يتحير في الحكم عليه ولا بد ل م ع ر ف ة علله من اطلاع اهل العلم الكبار الفحول الحذاق اصحاب العلل ما يتوصل الى علله هذه الروايات إلا الكبار نعم ثم هناك تدليس القطع. تدليس القطع وهذا التدليس له معنى آ خ ر وهو تدليس السكوت, تدليس السكوت. معناه أ ن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرا ب ا ش ر ة م على ذكر ا د ا ت ا ل ر و ا ي ة فيقول حدثنا أ و سمعت ثم يسكت ثم يقول فلانا وفلان موهما أ ن ه سمع منهما وليس كذلك فهو ي أ ت ي المدلس هنا بذكر ا ل ر و ا ي ة فيقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان وفلان أ و فلان عن فلان فيوهم المستمع أ ن ه روى عن هذا الرجل وهو لم يرو عنه و إ ن م ا أ خ ر ج نفسه حتى لا يسمى كذابا بهذا التدليس تدليس القطع تدليس القطع وهذا كثير نجده في كتب ذكر الطبقات وابن أهل العلم وابن سعد في الطبقات ذكر عن عمرو بن علي المقدمي أنه ك ا ن يقول سمعت وحدثنا ثم يقول هشام بن ع ر و ة والاعمش أ ع م ش ش ه م بن ر و و ة ا ل أ ع وابن الصلاح رحمه الله مثل له بما خرشم حدث له قاله علي بن خرشم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له بن ابن كنا عند عيينة فقال فقيل له ح د ث ك فسكت ثم قال ا ل ز ه ر ي فقيل له س م عبد ت منه فقال لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه فقال ولا ع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ولما سئل هنا أ ج ا ب وصرح ب أ ن ه لم يسمع منه ف ب ي ن ب أ ن ه بسكوته هذا دلس في الحديث دلس في الحديث نعم. هناك أيضا هناك نعم تدليس العطف ومعناه أ ن يروي المحدث عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ ا ش ت ر ك فيه ويكون قد سمع من أ ح د ه م احدهما دون、الآخر. ويكون سمع من الآخر سمع أ دون الآخر يعني سمع من شيخ واحد فقط و ا ل آ خ ر لم يسمع منه فيصرح عن ا ل أ و ل ويعطف الثاني عليه فيوهم أ ن ه حدث بالسماع أ ي ض ا عن الاثنين عن القطع الاثنين فيقول مثلا حدثني فلان وفلان ينوي مثلا فيقول في وهو ذلك ي ن و ي القطع ا وضحته الحاكم ص و وضع ت ا النيسابوري رحمه الله ذكر في كتابه ا ل م ع ر ف ة أ ن ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب هشيم اجتمعوا يوما على أ ن لا ي أ خ ذ و ا منه التدليس ففطن ا لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حسين و م غ ي ر ة عن إ ب ر ا ه ي م فلما فرغ قال لهم هل دلست لكم اليوم قالوا لا فقال لم أ س م ع من م غ ي ر ة حرفا مما ذكرته و إ ن م ا قلت حدثني حسين و م غ ي ر ة غير مسموع لي ف أ ض م ر في الكلام م ح د و ف ا ففسره بما ذكره هذا ب ا ل ن س ب ة لتدليس العطف وتدليس القطع وتدليس العطف أ ي ض ا حذر منه أ ه ل العلم وهو يعني مكروه ولا يجوز أ ن ي د ل س أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه يؤدي بالحديث إلى غير طريقه ا ل ص ح ي ح هناك أ ي ض ا تدليس الشيوخ وهذا كثير جدا وهو معناه أ ن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه فيسميه أ و يكنيه أ و ينسبه أ و يصفه بما لا, يعرف به بما لا يعرف به كي لا يعرف فيقول مثلا أ ح د يريد أ ن يحدث مثلا ع ن البخاري فيقول حدثني أ ب ابا ع د ل ل فالذي ه يريد ي أن عبد ر ف من هذا عبد الله, أبا عبد الله فيفتح المجال إ ل ى عدم ضبط اسم الراوي والخطيب البغدادي رحمه الله روى عن شيخه الحسن بن محمد الخلال قول سعيد بن المسيب أو ان ب المسيب إن كنت لارحل ا ل أ ي ا م والليالي في طلب الحديث وسمى الخطيب شيخه الحسن بن أبي طالب ومرة قال أخبرنا أبو محمد الخلال فهذا يوضح أن الراوي إذا شيخه أبي يوضح بن أبو محمد أن ومرة د ل ث في اسم شيخه بذكر او الراوي جاء باسم شيخ لم يكن معروفا عند اهل العلم في هذه ا ل ك ن ي ة او ا ل ص ف ة او غير ذلك سمي تدليسا سمي تدليسا وكان كبار من اهل الحديث يفعل ذلك وكل له سببه و الخزرجي في ا ل خ ل ا ص ة تكلم في ت ر ج م ة ا ل إ م ا م محمد بن يحيى الذهلي أ ن البخاري روى عنه و يدلس ر و ى عنه و ي د لم س و ل يقل ا ل إ م ا م ا ل بخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بل قال ت ا ر ى محمد من غير نسبه و قال محمد بن عبد الله فينسبه إ ل ى جده وترى محمد بن خالد فينسبه إ ل ى والد ي جده وكما قلت يعني يجاب عن صنيع ا ل إ م ا م البخاري هذا لما كان بينهما خلاف لما نزل البخاري رحمه الله نيسابور ونشأ بينهما خلاف بسبب القول باللفظ القرآن رحمه بينهما نيسابور ونشأ بسبب وترك ا ل إ م ا م مسلم للامام الذهلي, الذهلي وذهابه إ ل ى ا ل إ م ا م البخاري وهذه ق ص ة ك ب ي ر ة ذكرها ابن حجر رحمه الله في م ق د م ة شرحه على الصحيح وتدليس الشيوخ أ ي ض ا مكروه أ ن يفعل لأنه التدليس أو بهذا التدليس يوهم يعيي العلماء في تتبع هذا الحديث و م ع ر ف ة الراوي والتدليس م ع ر ف ة ر ا ا و و ي ل له امور تحمل, تحمل اصحابه على التدليس ك ث ي ر ة منها ضعف الشيخ المدلس او صغر الشيخ أ و إ ه ا م علو الاسناد أ و ك ث ر ة ا ل ر و ا ي ة عنه أ و الخوف من عدم أ خ ذ الحديث مع الاحتجاج إ ل ي ه أ و التفنن في العباره ا ذلك ذلك كما ا ي في ي ك فتح ل في الألفية وشرحها السخاوي في فتح المغيث فكل مدلس له أ م و ر دلس بسببها و ا ل إ م ا م ابن حجر رحمه الله له ر س ا ل ة سماها مراتب أهل التقديس أهل او ما اشبه هذا في بيان الموصوفين ب في ل تكلم د بالتدليس ل المراتب الموصوفين بالتدليس على ي س او ما ذ ر اسم ا ر س ا ل ل ة ت ك فيها الامام رحمه الله وعفى الله عنه وعنه بذكر المدلسين وصنفهم طبقات صنف المدلسين صنف طبقات نعم ذم للمدلس هو التدليس أخ ا ل ك ذ ب الكذب ت د ل ل ي س أخ ا وحذر منه العلماء تحذيرا شديدا وحتى يعني سمعنا قول ا ل ش ع ب بن الحجاج رحمه الله في أ ن ه فضل الزنا على التدليس و إ ن كان هذا هو لا يقبله ولكن هو يقول من سبيل ا ل م ب ا ل غ ة في العبارة وشده هذا الامر في التدليس لان التدليس بسببه ترد احاديث وتقبل احاديث صحيحه وتقبل احاديث ضعيفه لكن هناك فرق بين الذي يدلس ويصرح بالسماع ويصرح ب أ ن ه لم يدلس إ ل ا عن ث ق ة وهناك فرق بين الذين يدلسون عن ض ع ف ا وهذا الذي بينه الحافظ ا بن حجر رحمه الله في كتابه مراتب الموصوفين بالتدليس وقسمه خمس طبقات خمس ما على أذكر ق س من ه خمس م طبقات طبقة أول لم يوصف بذلك إ ل الا نادرا أي يذلس إلا نادرا كيحيى بن سعيد الانصاري أ ن ص ر كيحيى ب سعيد ا ل أ ن ومن احتمل الائمه ئ م من ة تدليسه ح ت م ل ل ا تدليسه كسفيان الثوري وابن عيينة وابن وكانوا يحدثون عن ث ق ة ويصرحون بالسماع عندما ي س أ ل و ن هذين الطبقتين أو هتين الطبقتين يعني ادخلهما ل ط ب ق ت ي يعني ن أ إن ك اصحاب ن و ا آئمة أ هاتين الطبقتين ائمه ة و أ د خ ل م ا الحافظ ا ب ن حجر رحمه الله و ب ي ّ ن أ ن ه م ا لا يسموا بسبب أ ن ه م يحدثون عن ثقات ويصرحون بالتسميع أ و بالسماع بخلاف من س ي أ ت ي بعد ذلك في الطبقتين الاخرتين فجاء ا ل في ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ل ث ة بقوله من أكثر من, التدليس مع ثقته من اكثر ل ل ت ثقته د ي س مع من أ من التدليس مع ثقته كابي أ ب ي ل ز ر الزبير م ك ي أبو ا ل المكي ثم جاء بالطبقتين الاواخر فقال من أ ك ث ر من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل ومن ضعف ب أ م ر آ خ ر سوى التدليس فهذا هو منه الحذر التدليس المراد الحذر منه ل أ ن ه م يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل ولا يعني يصرحون بالسماع أ و يتكلمون في هذا ا ل أ م ر فهذه ر س ا ل ة ط ي ب ة جدا من ا ل إ م ا م الحافظ رحمه الله بيّن فيها هذا الأمر اخر شيء في التدليس ايضا هناك ف ا ئ د ة ان كل ما جاء بالعنعنات في الصحيحين م ح م و ل ة عن ل السماء كل ى م ع ع ن السمع ت في ا ص ح ح محمول ي ي ن ل عن ا ا ن عنعنات ي رواية فيها اذا جاءت في صحيح البخاري أو م س ل م م ح م و ل ة على السماع إ ل ا إ ذ ا جاء ما فيه ضعف ل ه م ولكن هي م ح م و ل ة على السماع لأن ا ش ت ر ا ا ل ص ح ة ع ن د ه ما هو ل ل ل أ ص إ انتقده م بعض ا ل أ ئ م ة من وجود بعض الأحاديث الفروع أو بعض الشواهد والمتابعات وغير ذلك أو وغير بعض ح ك م ر و ا ي ة المدلس او ل م د ل س م ر د و د ة وهو يعني الراجح في انه اذا دلس ولم يصرح ب ر و ا ي ة ف ي ر د ح د ي ث ه فيرد حديثه وقال ايوبن الصلاح والنووي بن حجر وغيرهم اه ان كان المدلس يروي بلفظ السماع أ و التحديث فهو مقبول محتج به و إ ن روى بلفظ محتمل ك ا ل ع ن ع ن ة فلا يقبل وبهذا قال الآئمة الكبار أما المرسل الخفي من معاصر لم يلق فهو كما قال الحافظ بن حجر كما في نزهته والفرق بين المدلس, المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكرنا هنا وهو أ ن التدليس يختص بمن روى بمن عمن روى عرف فأما لقاؤه إياه فأما إ ن عاصره ولم يعرف أ ن ه لقيه فهو المرسل الخفي كما تكلمت عن المخضرمين, عليكم السلام ورحمة الله. المخضرمين عندما تكلمت عنهم في أ و ل ا ل أ م ر قلت أ ن ه م عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا النبي فيسمى رواياتهم عن النبي إرسالا ولا عن فيسمى يسمى تدليسا ويدل ل ا س م ى ت ي في س ا فقال أدخل ومن ت على ر ي ف ا ت تعريفه التفرقة د دخول ويدل ل المعاصرة ولو بغير لقي لزمه المرسل الخفي في تعريفه والصواب ل ي بغير في بينهم س ع اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصره ة و ح د ا لابد منه إطباق الأهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي على كأبي منه أن النهدي وقيس بن أبي حازم بن وقيس أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ا ل إ ر س ا ل لا من قبيل التدليس ولو كان مجرد ا ل م ع ا ص ر ة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين ل أ ن ه م عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه م يعرف هل ل أم ل ام لقوه أ لا نعم فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى المدلس الخفي والارسال الخفي ثم ذكر الطعن, الطعن في الحديث أو الطعن في فقال ي الإسنام ف ثم الطعن إ م ا أ ن يكون لكذب الراوي أ و تهمته بذلك أ و فحش غلطه أ و غفلته أ و فسقه أ و وهمه أ و مخالفته أ و جهالته أ و بدعته أ و سوء حفظه فذكر ع ش ر ة أ ش ي اشياء ء ذكر عشرة أ من ا ل أ م و ر التي إ ذ ا وجدت كانت سببا في الطعن كانت سببا فقال ي الطعن ف إ م ا لكذب الراوي وهو أ ش د ذلك و أ ع ل ى ا ل أ م و ر التي بسببها يطعن في الكذب إ س ن ا الحديث إما د أو في ل او ل ر ا تهمته ا ل ك ذ ب أو ا ل ت ه م ة بالكذب كلاهما يضاعف الحديث أ و فحش غلطه أ و غفلته أ و ف ص ق ه أ و وهمه أ و مخالفته أ و جهالته ه هذه كلها الله فيها أهل وذكر الحديث البدعة والبدعة تعالى العلم ل شاء تطعن سنستفيد وشروط إن في في صحة و ب ق الحديث عن المبتدع أ و سوء الحفظ وسوء الحفظ هنا يعني هو أ خ ف الطعن في الاحاديث ل أ ن ه إ ذ ا جاء عاضد له رفع أ و غير ذلك نعم طيب ان شاء الله تعالى نرجع الكلام عن هذا في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة ان شاء الله طيب بارك الله فيكم اكتفي بهذا ان شاء الله عز وجل و ا س أ ل الله ان ي ت خ ب ل منه و ن ج ع ل هذا العمل صالحا مقبول ا عنده و الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم